Wallahu enzim. أن... في ذلك لآية لقوم يسمعون نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا inn fi zalika laayatun يَعْمِمُ مَا يَعْرِشُونَ ثُمَّ 124. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ a uh... ان فبن منت يجحدون الطيبات <تصفيق>